يقول الامام ابو الفرج ابن الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس الحديث رواه مسلم قال وعن وعنوابصة ابن معبد رضي الله تعالى عنه قال قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم قلت نعم قال استفت قلبك البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب والإثم ما حاك في نفسك والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان افتاك الناس وافتوك هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم حيث بين ان المؤمن الذي يبلغ درجه عاليه من الايمان يمكنه ان يميز بين الدر يعني أعمال الخير أعمال الإيمان مسائل الإيمان كل ما يرضي الرب سبحانه وتعالى يمكنه أن يميز بينه وبين الاسم، أي كل ما يتعلق بالآثام بالخطايا بالمعاصي بالآثام يستطيع المؤمن أن يجد في نفسه ما يميز به بين وجوه البر والخير وبين وجوه الشر والسوء والمعصية ذلك لما وهبه الله سبحانه وتعالى من قدرة بسبب الإيمان بسبب كمال ايمانه بسبب تعلقه بأعمال الإيمان بسبب فعله لأعمال الإيمان يستطيع أن يميز بين ما هو خير وما هو شر ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علم كل من النواس بن سمعان ومن وابصة بن معبد أن الإنسان إذا كان على درجة عالية من الإيمان فإنه يصلح أن يكون مميزا بين فعل الخير وفعل السوء ما عنده من كمال الإيمان وما عنده من درجة عالية من التقوى والصلاح تكسبه أنه يقدر أن يفرق بين اعمال البر واعمال السوء ولهذا هذا الحديث حديث وابصه ابن معبد رضي الله تعالى عنه كانت له قصه وهي تعد من معجزات النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم جاء وابصة ابن معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد استقر في نفسه وقع في نفسه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم وما ضابط البر والإثم وكيف يميز بين البر والإثم فلما أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام نظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه وقال له اسالني ان شئت سالتني وان شئت اخبرتك بما تريد ان تسال عنه فقال وابصاد اخبرني يا رسول الله لان هذا يعد يعني من ما يهتم به بالإنسان يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام من اهتمامه بوابصة ومن علاقته بوابصة ومن ارتباطه بوابصة ومن معرفته لأحوال وابصة أنه إنما جاء ليسأل وجاء ليستفتي فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبشره بأن الله تعالى أوحى إليه بما يريد أن يسأل وابصا ولذلك قال له إن شئت سألت وإن شئت اخبرت قال بل أخبرني فقال جئت تسأل عن البر والإثم البر مطمئنت إليه النفس البر ما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب يعني عندما يفعله الانسان يحس بطمانينه وببرودة في قلبه ونفسه وبارتياح بان ما فعله يقبله الله تعالى وان ما فعله امر شرعه الله وبانه لم يحدث فيما فعل وبانه لم يتجاوز ويتعدى ولذلك قال البر مطمئنت إليه أو مطمئن إليه القلب وفي رواية النواس بن سمعان البر عسل الخلق ولا شك إن الأخلاق وإن محاسن الأخلاق هي مما دعت إليه الرسل ومما نزلت به الشرايا وحسن الخلق من عجائبه انه لا يقبل النسخ ما رأينا شريعة جاءت ونسخت اعمال البر او نسخت فعل الخير او نسخت حسن الخلق لا توجد شريعة تفعل ذلك بل ان الشرائع كلها جاءت بتوحيد الله وبحسن الخلق تدعو الى حسن الخلق ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحيي فاصنع ما شئت. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء في دعوته متمما لمكارم الأخلاق كما قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومكارم الأخلاق التي دعا إليها الرسل هي مستقرة في شريعتنا مطلوبة من الناس ان يفعلوها وان النبي عليه الصلاة والسلام انما بعث ليبلغ بقيتها وبكمالها ولهذا قال له اطمئن البر مطمئن اليه القلب ومطمئنت اليه النفس و ما يحرص الإنسان على فعله كما قال صلى الله عليه وسلم البر خسن الخلق وين افتاك الناس وأفتوا إن قالوا لك كذا إن قالوا لك كذا لا تقبل ما دامت نفسك قد اطمأنت كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء يقول له لا تفعل كذا لا تفعل كذا يعظه يعني يمنعه من فعل ما فيه خير وحياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم له دعه دعه فإن الحياء خير كله فإن الحياء خير كله أو قال فإن الحياء كله خير وإن الحياة لا يأتي إلا بخير وإن الحياة من الإيمان ولذلك المؤمن يتصف به ولا يضره في إيمانه ولا يضره في اعتقاده لأن الأخلاق من قوام الشريعة المطهرة قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك يعني ما تردد في قلبك وما استشعرت أنه غير مقبول وما عرفت بأنه ليس مما يحب الله سبحانه وتعالى والاسم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر وان افتاك الناس وافتوك يريدون تبرير الاثم في نفسك فاعلم انه عند الله هو إثم فهذا الحديث يعطينا قاعده ايمانيه نستطيع ان نقيس بها ايماننا ونستطيع أن نعرف أننا على الحق أو على الباطل وذلك من خلال ما يستشعر الإنسان إذا ما وجه إلى البر متى رأى نفسه مطمئنة لما وجه به إليه راضية بما قضى الله وقدر راضية بالأفعال التي يقوم بها العبد ليعلم انها من الخير وأنها من البر لان الخير والبر من الجوامع من جوامع الكلام الخير والبر من جوامع الكلام الذي يدل على حسن, يدل على على حسن الخلق ويدل على كمال الإيمان والإثم ما حاك, ما حاك في نفسك وفي بعض الرواية ما تردد في القلب وكرهت ان يطلع عليه الناس يعني عند فعلك تريد كتمانا لا ترغب في من ينظر اليك او يريد ان يعرف ماذا تفعل فبمجرد ان تحس بانك لا تريد احد ان يطلع على ما تفعل فاعلم ان هذا من الاثم وإذا سرك فعل الشيء وأحببت أن يرى الناس أنك تفعله وأنك تفعله مرباة لله وأنك تريد به وجه الله فتعلم أنه من البر وأنه من وجوه الخير وقد قسم المحق المؤلف عن الشارع وجوه البر إلى اعتبارات باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم وباعتبار فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة كما قال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والبراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا والاولائك هم المتقون فهذه اوصاف اهل البر وهذه الاوصاف متى وجدها الانسان في نفسه علم انه من اهل البر وكلما ابتعدت هذه الصوره عن نفسه كلما علم انه بعيد عن البر والإحسان قال وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل عن الإيمان يعني كماله وتمامه فتلا هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب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 مما يدل على ان البر هو الايمان فالبر بهذا المعنى يدخل في جميع الطاعات الباطنه كالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والطاعات الظاهره كانفاق الاموال بما يحبه الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والوفاء بالعهد والصبر على الاقدار كالمرض والفقر والصبر على الطاعات والصبر عند لقاء العدو فإن هذا كله من الإيمان وقد يكون جواب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث النواس بن سمعان شاملا لهذه الخصال لأن له لأنه قال له البر حسن الخلق شاملا لهذه الخصال قد يراد به التخلق بأخلاق الشريعة والتأدب بآداب الله التي أدب بها عباده المؤمنين في كتابه كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مشيدا وإنك لعلى خلق عظيم ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سألها رجل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أما تقرأ القرآن قال بلى قالت فإن خلقه القرآن كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني أنه يتأدب بادابه ويفعل أوامره ويجتنب نواهيه فصار العمل بالقرآن له خلقاء كالجبلة والطبيعة لا يفارقوه وهذا أحسن الأخلاق وأشرفها وأجملها قال وقد قيل إن الدين كله خلق وأما في حديث وابصة فقال البر مطمئن إليه القلب مطمئن إليه الجوارح مطمئن إليه النفس وفي رواية من شرح إليه الصدر وفسر هذا المعنى يعني المراد به العمل والإفادة وأخذ الحلال وأما غيره فلا ولذلك قال وفسر الحلال بنحو ذلك من حديث أبي ذعلبة يعني الخشني رضي الله عنه وغيره وهذا يدل على أن فطرة الله على ان الله فطر عباده على معرفه الحق والسكون اليه وركز في الطباع محبه ذلك والنفور من ضده وقد يدخل هذا في قوله في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار اني خلقت عبادي حنفاء مسلمين قال بشالتهم الشياطين او فاتتهم الشياطين وبشالتهم بشالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحلت ما ما لهم ما احلت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل قال فحرمت يعني الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت يعني ما أحله الله تعالى لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا فهذا هو الاسم وقوله كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة أو كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا هل تحسون فيها من جدعاء قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه مؤيدا هذا القول اقراوا ان شئتم فطره الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولهذا سمى الله تعالى ما امر به معروفا وما نهى عنه منكرا فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وقال في سورة النحل في الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث قال وأخبر ان قلوب المؤمنين اطمئن بذكره والقلب الذي دخله نور الإيمان وانشرح به وانفسح يسكن للحق يعني يطمئن للحق ويطمئن به ويقبله وينفر عن الباطل ويكرهه ولا يقبله لأن الله أعطى القلب هذه المكانة حيث تميز بين الحق وغيره قال معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه قال معاذ بن جبل رضي الله عنه أحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق قيل لمعاذ ما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال وان المنافق قد يقول قال ما يدريني ان الحكيم قد يقول كلمة الضلال وان المنافق يقول كلمة الحق قال اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه ولا يثني كذلك عنه فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا هذا الخبر أو هذا الأثر أخرجه أبو داود وفي رواية له قال بل ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة هذا هي زيغة الحكيم التي ينبغي أن نجتمبها فهذا يدل على أن الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير بل يعرف الحق بالنور الذي عليه ويقبله قلبه وينزره عن الباطل وينكره ولا يعرفه ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فاياكم وإياهم يعني أنهم يأتون يأتون يوم القيامة تستنكره قلوب المؤمنين ولا تعرفه وفي قوله فأنتم, وإي فأنتم أن وفي قوله أنتم وآباؤكم أنتم ولا آباؤكم إشارة إلى أن ما استقرت معرفته عند المؤمنين مع تقادم العهد مع تقادم العهد وتطاول الزمان فهو الحق وانما أحدث بعد ذلك مما يستنكر فلا خير فيه وهذا يؤيده ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا فراسه المؤمن فإنه ينظر بنور الله الله تعالى يوفقه ليميز بين الحق والباطل فيعرف الحق ويصرفه فيعرف الحق ويتمسك به ويعرف الباطل ويجتنبه اذا هذا مما من الله به على المؤمنين ولا يكون الا لاهل الايمان قال فدل حديث وابصتا وما في معناه عن الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه قال فما سكن أو فما إليه سكن القلب وانشرح إليه الصدر فهو البر والحلال وما كان خلاف ذلك فهو الإثم والحرام وقوله في حديث النواس الإثم ما حاك. في الصدر وكرهتا ان يطلع عليه الناس اشارة الى ان الاذن ما اثر في الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا فلم يشرع له الصدر ومع ذلك فهو عنده عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه وهذا اعلى مراتب معرفة الاثم عند الاشتباه وهو ما استنكره الناس على فاعله وغير فاعله ومن هذا المعنى قوله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح والمراد بذلك يعني أن مطمئن إليه الناس من أهل الإيمان مطمئن إليه أهل الإيمان واطمئنت إليه قلوبهم فليعلموا أن هذا من توفيق الله عليهم أن ألهمهم البر وألهمهم الصلاح قال وقوله في حديث وابصة وإن أفتاك الناس وأفتوك يعني أو وإن أفتاك المفتون يعني الذين يقدمون لك النصيحة لا ينبغي أن نأخذ كل ما يقال بل نعرضه على القلوب الصافية على القلوب المؤمنه فان وجدت القلوب راحه في قبولي ما عرض عليها فذلك من الايمان قال وين افتاك المفتون يعني انما حاك في صدر الاسلام انما حاك في صدر الانسان فهو إثم وان افتاه غيره بانه ليس باسم فهذه مرتبه ثانيه وهو أن يكون الشيء مستنكرا عند فاعله دون غيره وقد جعله أيضا إثما وهذا إثم يكون إذا غاب صاحبه إذا غاب صاحبه ممن شرح, ممن شرح صدره بالإيمان وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن او ميل إلى الانهوى من غير دليل شرعي فاما اذا كان مع المفتى به او اذا كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب السكوت فالواجب على المستفتي الرجوع إليه وإن لم يشرح يشرح له صدره وهذا كالرخص الشرعية مثل الفطر في السفر والمرض وقفر الصلاة في السفر ونحو ذلك مما لا يشرح به صدر كثير من الجهال فهذا لا عبرة فيه لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هنا سؤال يقول نحن لم نصحى من النوم إلا على الأذان الثاني أذان الصلاة فشربنا بعد الأذان فما حكم الشرع في ذلك الجواب أنكم متى شربتم بعد الأذان والمؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فقد تعمدتم الفطرة فعليكم القضاء وهنا سؤال يقول التهرب من دفع الجمارك وهي ليس الزكاة اقول مساله الجمارك السلام المسألة مسألة ما يفرضه الإمام على الناس من أجل توفير بعض الخدمات كما يفعل فيما يؤخذ للجمرق. مقابل ادخال بضائع تجاريه وغيرها مما يعود بالمصلحه على الانسان تقول ان دفع هذه الاموال زياده على الزكاه أمر إذا شرع لمصلحة المسلمين فإن هذا من الأمور التي أناط الله بها الحكمة للإمام وجعل الإمام ينظر في مصالح الناس ومصالح المسلمين فتكون عندئذن ما دون فيها مطلوب فعلها يجب على من وجبت عليه ان يدفعها فان تهرب منها فقد خالف امامه وواجب على كل مسلم ان يطيع ولي الامر لأن هذه الاموال التي تأخذ كالجمارك ورحضها أمور تتعلق بمصلحة المسلمين وما دامت متعلقة بمصالح المسلمين فإنه لا بأس أن يفرض الإمام ما يرى فيه او في تحقيقه مصلحه اما اذا كان المال المفروض محرما فان يطلب من الشخص ان يدفع ربا على مال اقترض فإن هذا لا يجوز تنفيذه ولا فعله لمخالفته أمر الله وطاعة أولياء الأمر إنما تكون في طاعة الله سبحانه وتعالى قال فالواجب على المستفت الرزوع إليه وإن لم ينشرح له صدره وهذا كالرخص الشرعية مثل الفطر في السفر والمرض وقصر الصلاة في السفر ونحو ذلك يعني يتعين على المفتي أن يفتي بذلك ولا يجوز له مخالفته لأنه خالف في ذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك مما لا يشرع به صدر كثير من الجهال فهذا لا عبرة فيه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بما لا تنشرح به صدور بعضهم فيمتنعون من فعله فيغضب من ذلك كما أمرهم بفصل حج العمرة فكرهه من كرهه وكما أمرهم بنحر هديهم والتحلل من عمرة الحديبية فكرهوا ذلك وكره مقا... مقاصته وكرهوا مقاباته صلى الله عليه وسلم لقريش على ان يرجع من عامه وعلى ان من اتاه منهم يرده اليهم فهذه مصالح كانت للاسلام لكن غفل الناس عنها وظنوا ان فيها شيئا من الضعف وكشف الله سبحانه وتعالى لهم عن علتها ففرحوا واطمأنوا وعرفوا أن مثل هذا لا يصدر إلا من عند الله وفي مصلحة عباد الله قال وفي الجملة فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمره إذا قضى الله, أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيره من أمرهم قال وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراع الصدر والرضا فإنما شرعه الله ورسوله فإنما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان والرضا به والتسليم له كما قال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وأما ما ليس فيه نص من الله ورسوله ولا عمن يقتدى به أو يقتدى بقوله من الصحابة رضوان الله عليهم وسلف الأمة فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن المطمئن قلبه بالإيمان المنشرع صدره بنور بنور اليقين أو بنور المعرفة واليقين منه شيء وحك في صدره لشبهة موجودة ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن ربه وهو مؤمن لا يثق بعلمه ودينه بل هو معروف باتباع الهوى فهنا يرجع المؤمن الى ما حك في صدره وين أفتاه هؤلاء المفتون قال وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على مثل هذا قال المروزي في كتاب الورع قلت لأبي عبد الله إن القطيعة أرفق بي من سائر الأسواق وقد وقع في قلبي من أمرها شراء وقد وقع في قلبي من أمرها شيء فقال أمرها أمر قذر ملوث قلت فتكره العمل فيها قال دع ذا عنك شيء قلت قد وقع في قلبي منها قال قال ابن مسعود رضي الله عنه الاثم حواز القلوب قلت انما هذا على المشاورة قال اي شيء يقع في قلبي قلت قد اضطرب علي قلبي قال الاثم حواز القلوب وقد سبق في شرح حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قوله الحلال بين والحرام بين وفي شرح حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قوله دع ما يريبك الى ما لا يريبك وشرح حديث اذا لم تستقي فاصنع ما شئت يتعلق بتفسير هذا الحديث او بتفسير هذه الاحاديث المذكورة هنا يعني بينها تداخل وقد ذكر طوائف من فقهاء الشافعية والخنفية المتكلمين في اصول الفقه مسألة الالهام هل هو حجة ام لا وذكروا فيه اختلاف بينهم وذكر طائفة من اصحابنا ان الكشف ليس بطريق للاحكام واخذه القاضي ابو علاء من كلام احمد في ذم من كلام في ذم المتكلمين في الوساوس والخطرات وخالفهم طائفه من اصحابنا في ذلك قال وقد ذكرنا نص احمد هاهنا هنا بالرجوع الى حواز القلوب وانما ذم احمد وغيره المتكلمين على الوساوس والخطرات من الصوبيه حيث كان كلامهم في ذلك لا يستند الى دليل شرعي بل الى مجرد راي وذوق كما يقول الواحد فيهم يقول حدثني قلبي عن ربي وهذا في الحقيقه من منكرات الاقوال قال بل الى مجرد راي وذوق كما كان ينكر أو كما كان ينكر الكلام في مسائل الحلال والحرام بمجرد الرأي يعني أحمد كما كان ينكر الكلام في مسائل الحلال والحرام بمجرد الرأي من غير دليل وأما الرجوع إلى الأمور المشتبهة إلى حواز القلب فقد دلت عليه النصوص النبوية وفتاة الصحابة رضوان الله عليهم فكيف ينكر الإمام أحمد بعد ذلك لا سيما ما قد نص على الرجوع إليه موافقة لهم يعني لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقد سبق حديث إن الصدق طمأنينة والكذب ريبا والصدق يتميز من الكذب بسكون القلب إليه ومعرفته وبنفوره عن الكذب وانكاره كما قال الربيع بن خزيم إن الحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه وظلمة كظلمة الليل والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.